فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق مثاقه أحد يا Yet her nefsil mutma inne, irjii ila Rabbik raziye, marziiya, faduxli fi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 أي حسب لم يره أحد